إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز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 فإن تقوى الله تعالى خلاف من كل شيء وليس من تقوى الله تعالى خلف ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب عادت الاسفار البذيه مره اخرى وانتشرت في زماننا بعد شيء من الانقطاع فترى الحافلات السيارات الكبيرات تنقل الناس الاف الاميال إلى الحج وغير الحج اللهم سلم الحجاج والمعتمرين والمسافرين من المسلمين وعاده الطريق أن يكون ذا مراحل كثيرة لأن الطريق طويل وفي كل مرحلة تكون محطة للتزود بالوقود ينزل الناس في المحطة فيتزودون وقودا لسياراتهم وطعاما وشرابا لأنفسهم وفي هذه المحطات كذلك حاجاتهم التي اليها يحتاجون ثم ينتقلون مرحله بعد مرحله فتامل معي رحمك الله لو ان رجلا مسافرا نزل في محطه من هذه المحطات وابى ان يتزود بالوقود لسيارته وابى ان يتزود بالطعام لسد جوعته ثم إنه تحامق وسار وفي منتصف الطريق تعطلت السيارة ونفد الوقود وانقطع المسافر وأصبح عرضة لقطاع الطريق واي قنبل لا حول ولا قوه الا بالله لا يستطيع ان يواصل الى المرحله بعدها ولا هو يملك ان يرجع الى المحطه الماضيه التي ابى ان يتزود منها ان لله وانا اليه راجعون هكذا أنت يا عبد الله هكذا انت يا عبد الله تقطع الطريق الى ربك سبحانه وتعالى سفرا طويلا مراحلك هي الليل والنهار اللذان يتعاقبان عليه وقد أوجب الله سبحانه وتعالى عليك التزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وندب الله سبحانه وتعالى إلى ذلك كثيرا ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك يقول في حديث الطبراني الذي حسنه, الإمام ال الذي حسنه الألباني رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله, فإن لله في أيامه نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم هكذا يا عباد الله إن كثيرا من الناس إن كثيرا من الناس لا يحسن فهم مثل هذه النصوص التي نسمعها صباح مساء من فوق المنابر وفي الإزاعات والناس يعزون بها هنا وهناك لكن والله أكثر الناس عنها غافلون مع أنهم لها حافظون إن كثيرا من الناس لا يحسن فهم مثل هذه الجملة من النصوص تأمل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمر كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه تأمل في قوله بأبه وامي تابعوا بين الحج والعمرة فوالذي نفسي بيده إنهم لينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد تأمل قوله بأبه وأمه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم الأيام العشر أفضل أيام الدنيا أفضل أيام الدنيا قيل يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله ثم تامل حالك الآن وأنت في أفضل أيام الدنيا كيف تجد حالك سبحان الله كيف كان يكون حالك بلا رمضان وكيف تتصور نفسك بلا ذي الحجه وكيف تظن أنك تكون بلا صوم عرفة ولا صوم عاشوراء ولا قيام ليل ولا اثنين وخميس جيفة والله منتنة ورمة متعفنة بطن الأرض والله خير لك من ظهرها لولا من الله عز وجل بهذه المواسم وهذه البركات وهذه النفحات وإلا ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشو ناء عن الأهل على قربه كذا كمن مسكنه القبر ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر أنت الآن لك الفطر ولك الأضحى ولك العشر أنت الآن عزيز بربك أنت الآن في أشرف أيام الدنيا التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أنت فاعل يا عبد الله؟ إن الناس يتفاوتون أشد ما يكون التفاوت في تزودهم من محطات الوقود كما يتفاوتون في محطات الوقود الحسي كذلك فإنهم يتفاوتون في محطات الوقود المعنوي ترى الناس إذا نزلوا في محطات الوقود الحسي تراهم يتفاوتون تفاوتا عظيما من الناس من يمون سولار والمولى هو الغفار ومن الناس من يرتقي فيمون بطرولا او يمون غازا او يمون بالطاقة الشمسية في بعض البلاد ثم يكتفي بهذا ومن الناس من لا يكتفي بل إنه يذهب بسيارته إلى حيث يكشف عن زيوتها وعن عجلها وعن كهربتها وعن ميكانيكاتها ونحو ذلك حتى يضمن أنه يسير في أمان ومن الناس من يدخل المطعم في محطة الوقود فيأكل ويكتفي ومن الناس من يتزود معه طعاما ومن الناس من يعرج على المسجد فيجدد التوبة والوضوء والإيمان ويصل الفريضة ومن الناس من لا يحرر من الناس من يزيد ومن الناس من ينقصهم درجات كذلك في محطات التزود المعنوي وهي هذه المواسم المباركة التي شرعها الله عز وجل للتزود بزاد التقوى حتى يتجهز الإنسان للعرض على ربه سبحانه وتعالى يتفوت الناس تفوتا كثيرا والله إن مواسم الطاعات التي شرعها الله ليست مجرد إجازات للبطالة والراحة كما يتصورها كثير من الناس إن الناس ينتظرون المواسم كي يخلدوا إلى الراحة والنوم هكذا يتصورون المواسم إجازة وبطالة وراحة لا والله ليس هؤلاء بعقلاء إن هذه المواسم التي شرعها الله إنما هي في الحقيقة الرصيد الذي تواصل به المسير إنما هي في الحقيقة المخزون التي تحتاج إليه أشد ما تكون من حاجة وافتقار عند الحاجات والاضطرار إن هذه المواسم تمثل لك الرصيد وتمثل لك المخزون الذي ينفعك الله عز وجل توشك أن تحتاج إليه فلا تجده ومن ثم انقسم الناس في تلقيهم لهذه المواسم إلى قسمين وبينهما ما لا يعلمه إلا الله من الدرجات. قسم اهتدى وانتفع وأحسن الاستقبال عن الله عز وجل فعرف كيف يكون حاله في مواسم الطاعات عرف كيف يتعرض لنفحات الرب سبحانه وتعالى ويستغل مواسم البركات ويستنفذ طاقته جهده في الأيام والشهور والساعات وعلى قمة هؤلاء يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة بأبي هو وأمي والنموذج الصالح الذي لم تشهد الدنيا مثله أشرف نسمة خلقها الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه سبق المغفرة أن يكون عبدا شكورا كان يمكنه أن يكتفي بسبق المغفرة إذ ليس بحاجة إلى مزيد من العمل وقد حسمت قضيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إنه ليس كهيئتنا لكن سبق المغفرة لم يؤثر فيه بأبي هو وأمي فكنت أشد ما يكون عبودية لله أفلا أكون عبدا شكورا وكانت المواسم لا تزيده إلا إقبالا على الله ألم ترى بالأمس في رمضان كنا نقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني الأخير أيقظ ليلة أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر ما عرف عنه نوم في ليالي رمضان العشر إنه يتحرى ليلة القدر بأبيه وأمه كذلك في كل موسم كان في هذه المو... في موسم عشر ذي الحجة الذي انتصف بنا الآن كان كما تقول حفصة أم المؤمنين في سنن النسائي وصححه الالباني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام التسع لا يدع صيام التسعة التسعة من ذي الحجة لأن يوم العاشر هو يوم العيد يحرم صومه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجة الوداع في هذه الأيام فأرانا عجبا من العجب أرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من همته وعجبا من العجب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه على راحله ليس معها زامله وكان من عادة كثير من العرب أن يخرج على ناقتين يرتحل إحداهما والثانية تزاملها يضع عليها متاعه وربما احتاج أن يركبها احيانا على سبيل الترفه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حج على راحلة ليس معها زاملة حج على قطيفة تساوي أربعة دراهم وقال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة ومن عجب أن ويستاق معه من المدينة مئة بدنة وكانت تكفيه شاة واحدة تكفيه شاة واحدة فأخذ مئة بدنة والبدنة تجزع عن سبع شياه يخرج على راحلة ليس معها زامله وقطيفة تساوي أربعة دراهم في حاجه نفسه يتقلل ويتزهد فيما يمكن أن يتقلل منه وفيما كان يكون من تقربه لربه يأخذ مئة بدنة اما كان يسعى ان يبيع بدنه ناقه من هذه النور فيترفه بها في سيره او ياخذ احداها زامله له لا وانما يتقلل حيث يحسن التقلل ويستكثر حيث يحسن الاستكثار نحر بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم 63 بيده الشريفة وترك عليا ينحر الباقي مئة بدنة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموسم المبارك وقف يوم عرفة فجمع العصر مع الظهرة جمع تقديم ثم تفرغ للدعاء انتقل إلى الصخرات ورفع يديه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وغاب عن الزمان وغاب عن المكان وكان مع الله سبحانه وتعالى إلى أن غربت الشمس أطال الدعاء جدا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفع إلى مزدلفة أصبح الفجر فصلى الفجر في أول الوقت ثم رفع يديه يدعو بالمزدلفة حتى أسفر جدا حتى طلع النهار قبيل الشمس ثم دفع إلى منى وفي منى كان يرمي الجمرات ايام التشريق فيرمي الجمره الاولى وياخذ ناحيه ويقف يدعو طويلا طويلا ثم الجمره الثانيه ويدعو بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم طويلا طويلا ما عرفته منى في حجه الا ايام ذكر لله عز وجل واجتهاد في طاعة الله عز وجل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في العش وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وفي وقوفه وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحره فكيف كانت القضيه تحسب معه بأبيه وامي ان حاجتنا الى مواسم الطاعات كي نحسم القضيه نحسم الصراع مع الاعداء الثلاثه الابديين للعبد نفس والهوى والشيطان إننا نحتاج إلى ذلك لأجل ذلك فكيف كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء أما الشيطان فبأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم تفلت عليه عفريت مرة فأمسكه وربطه بسرية من سواري المسجد سبحان الله يريد أن يوسوس لرسول الله ثم ذكر دعوة أخيه سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ولولا ذلك لتركه حتى ينظر إليه الصبيان أخبر أصحابه قال ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الشيطان قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمه الله من الشيطان فكيف كان هواه كان هواه في طاعه مولاه بأبيه هو وامي صلى الله عليه وسلم اوليس هو القائل وجعلت قره عيني في الصلاه اولم يكن يقول ارحنا بها يا بلال كانت عائشه من إدلالها عليه تقول ما ارى ربك الا يسارع في هواك لا غروه ان صاحبكم خليل الرحمن بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم فكيف كانت نفسه كانت نفسه أصح النفوس كانت نفسه أطيب النفوس بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. حين أتىه جبريل فيعارضه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أجود بالخير من الريح المرسلة سخط نفسه حتى سبقت الرياح كان يقول ما يسرني أن عندي مثل احد زهبا تنضي علي ثلاث يبقى منه شيء إلا أن أقول في الناس هاء وهاء إلا شيئا أرصده لذين لو كان عنده مثل جبل احد ما مضى الثلاث إلا وقد فرقه بأبي هو وامي صلى الله عليه وسلم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا بأبي هو وامي صلى الله عليه وسلم حسمت المعركه معركة النفس ومعركة الهوى ومعركة الشيطان لما أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبودية ربه ومضى الناس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفين الصنف الذي تابع رسول الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وأحسن عبودية الله وتزود من محطات الوقود وكلما جاء رمضان وكلما جاءت عشر وكلما جاءت جمعة وكلما جاء سلسου ليل وكلما جاءت 2 وخميس وكلما جاءت لحظة كسار. وكلما جاءت حاجة واضطرار كان لعبودية الوقت مجال ومجال فزادت الحسنات وعظمت الأرصبة وكسر المخزون فلا أثرت النفس الأمارة ولا غلب الهوى ولا أمكن للشيطان أن يوسوس حتى نرى من عباد الله من يفر منه الشيطان ما سلك ابن الخطاب واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر سبحان الله إبليس الذي أقضى مباقع الناس والدنيا يهرب من طريق يسلك فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكذا كان السلف رضي الله عنهم رجل يصلي عباد بن بشر فيديه سهم وهو في صلاته وهو مؤتمن على حرصة المسلمين ومعه صاحب له مهاجري نام ويحرص عباد في فيديه سهم فيبقى في صلاته والدم ينزف ثم ثاني فيبقى في صلاته والدم ينزف ثم ثالث فخشى أن يموت فيكون قد غش المسلمين فيوقظ صاحبه فراعه مرأة من الدماء قال رحمك الله لما لم تنقذني من أول سهم قال كنت في سورة لم أشأ أن أقطعها إنه استغل الموسم الخاص موسم الخضوع والتزلل ورقه القلب ولحظات الإنابة كنت في سورة لم أشأ أن أقطعها غاب عن الدنيا غاب عن الزمان غاب عن المكان غاب عن كل شيء عجب من العجب والله والله لو لم ينقل هذا بأسانيد صحيحة لما سغل أدمين أن يصدقه لكن كيف وديننا دين نقول وآثار ان شئت مر على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصاد تجد ذلك في رجالهم وتجد ذلك في نسائهم لا والله تجده حتى في اطفالهم عجب من العجب والا ما الذي يجعل جبريل الأمير ينزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزله خاصة لا لشيء من الوحي اننا لكي يسلم على خديجه ويبشرها ببيت في الجنه من قصر لا نصب فيه ولا وصب بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ينزل مرة يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب من أصحابه يبكي ابي ويقول وسماني لك يا رسول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وسماك لي هؤلاء الذين عرفوا كيف يتزودون من محطات الوقود الحقيقية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يعرف لهم في موسم لون ولا يعرف لهم في موسم بطالة ولا تعرف مواسمهم أنها طعام وشراب وبط ودجاج ولحم ولحم ذلك وعيديات تدفع وله ولع وإنما مواسمهم مع الله وبالله وفي الله مواسمهم عبودية لله سبحانه وتعالى هذا هو الصنف الذي ينبغي أن نكونه لكن البائس البائس كل البائس الذي لا يعرف ما موسم ولا يعرف معنى موسم إلا أنه سيأكل طعاما جيدا ويشرب شرابا جيدا وتجتلب له أجود أنواع الحلوى وتأتيه بعض الحاجات والنفقات أو يتوجب عليه أن يعطي الحاجات والنفقات وإذا قلت له ألم تصم اليوم فإنه يوم عرفة يقول لك كنت أريد أن أصمه لكني نسيت لكني ما نبهت لكني ما تسحرت ولا حول ولا قوة إلا بالله كثير من الناس هكذا عافان الله وإياكم لا يعرفون مواسم الخير ولا يعرفون إلا مواسم اللهو والعبث والمجون هذا هو الصنف الثاني الذي لم يحسن التزود من المحطات المعنويه المعنوية التي أقامها الله عز وجل ومن النفحات التي يمتن الله بها على عباده ولولا هذه النفحات الله أعلم كيف كنا نكون هذا الصنف تراه يتراه قد خسر الصراع مع الأعداء الثلاثة النفس والهوى والشيطان تراه, تراه دائم الغفلة تراه دائما الفتور تراه دائما البعد عن الله سبحانه وتعالى تسلط عليه الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أعمل الشيطان اعوانه من شياطين الإنس فجعلوا يوسوسون له وإذا به يقبل وساوسهم والنفس تهوى وتتمنى والهوى يطيع ويجيب. هلك العبد ولا حول ولا قوه الا بالله لا نفس اعانته ولا هوى اطاعه ولا شيطان رحمه اي شيء تريد مني الذنوب أي شيء تريد مني الذنوب, أي شيء, تريد مني الذنوب أي شيء تريد مني الذنوب علقت بي فليس عني تئوب ما يضر الذنوب لو اعتقتني رحمة بي فقد علان المشيب هكذا حال هؤلاء الذين لا يعرفون مواسم من غيرها يتسلط عليهم الشيطان يتسلط عليهم الهوى تتسلط عليهم النفس الأمارة بالسوء يركب الشيطان أحدهم كما يركب الرجل حمارة ويدردل رجليه فإن قال له يمين ذهب يمينا وإن قال له شمال ذهب شمالا يتسلط الشيطان عليهم بطريقين من طريق الشيطان ومن طريق الشبهات اما طريق الشهوات فهي الامور التي تزينت للانسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرب احذروا يا عباد الله فتنة النساء إن فتنة النساء من أشد من أشد أنواع الإغواء الذي يقع الشيطان, به من يقع الشيطان بالإنسان من خلال إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وما زال يحذرنا ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان ونحن نمشي في الأسواق والطرقات ونرى نساء شياطين بل فوق الشياطين المتبرجات وغير متبرجات والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحذرنا من مجرد المتبرجات بل حذرنا من فتنة النساء عموما ولو منتقبات ولو كان الاختلاط مريبا ولو كان في شيء مما ظاهره الطاعة لا يجوز أن يدرس رجل لامرأة لا تحل له غير محرم له بل لا يجوز أن يحفظها القرآن ولو كان شيخا كبيرا وكانت فتاة صغيرة أبدا وإلا من أبى ذلك فإنه يتهم الله ويتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى لم يستثن حالة من هذه الحالات لم يستثن وإنما بين أن النساء فتنة فتنة المال كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال أوليس المال هو الذي جعل الناس يتحسدون ويتدابرون ويتقاطعون بل يعبدونه تاعس عبد الديناء تاعس عبد الدرهم تاعس عبد القطيفة والخميصة تعس وانتكس وإذا شك فلم تقش يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقه الماء فتنة السلطان والمنصب وحب الشرف والجاه والمنزلة ما زئبان جائعان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب عند التنمذي ما زئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه حرصك على المال يفسد دينه حرصك على الشرف والوجاهة وال أن تكون شيئا تحصل منصبا والناس ينظرون إليك ولا ينادونك باسمك وإنما ينادونك بلقبك حرصك على هذا وملاحظتك له مفسدة وأي مفسبة وهكذا الأولاد مجبنة مبخلة محزنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يزين الشيطان هذا كله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ما يزال الشيطان مع الإنسان يزين له هذه الشيطان en حتى يصده عن طاعة الله عموما وعن استغلال هذه المواسم خصوصا يريد ان يخرج الى المسجد فيجلس فيه ساعه او ساعتين فتتزين لهم راده حلال لكنه يصده عن الارباح والتجارات والمكاسب تقول له اين تذهب امامك وقت طويل الصلاه ليست الان فيبقى ويجلس وربما لم يدرك الصلاه من اولها ربما لو ادرك ادرك شيئا من الصلاه ربما لو لو تحصل على شيء من الطاعات فإنها طاعات بلا روح كالذي يصلي بلا خشوع والذي يقرأ بلا تدبر والذي يدعو بلا حضور فأنا يستجاب لذلك هذه قلوب ما حسمت الصراع مع النفس والهوى والشيطان لأنها ما أحسنت أن تستغل المواسم التي جعل الله عز وجل للناس قياما والتي جعل الله عز وجل فيها نفحات بركته يمنه. بها على من يشاء من عباده وهكذا طريق الشهوات طويل طويل وقد يعزل الشيطان عن إغواء العبد من طريق الشهوات أو قد يغويه بالشهوات وبالطريق الثاني كذلك وهو طريق الشبهات يتسلط على عقله فيقول له ما زلت صغيرا يقول له أنت بخير والحمد لله يقول له هذه الطاعات ليست واجبة وإنما مستحبة والله تعالى لا يعاقبك على ترك المستحبات يقول له لا تكن شديدا مع الناس لا تخالف الناس يقول له لا تترك أولادك في البيت والمرأة مسكينة أحسن إلى المرأة واجلس معها يقول له دونك الزمان طويل فيجعله يسوف ويقول غدا أتوب وغدا أنيب وغدا أصلي وغدا أحسن الصلاة وغدا أجتهد في قراءة القرآن وغدا أتصدق إلى أن يموت وأن أوام الصدقة يتسلط عليه الشيطان بأنواع الشبهات التي ساعة إقبالها تكون ملتبسة عليه كعادة الفتن فإن الفتن إذا أقبلت أقبلت جميعا لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها يظنها حقا وليست بحق يظنها صوابا وليست بالصواب بل قد يحتسب موقفه ويحمد فيه رأيه وهو مغبون مخزون مردود ولا حول ولا قوة إلا بالله وانما شبهات من بعدها شبهات كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه يعني يوم القيامة لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فكيف السبيل يا عباد الله كيف السبيل من التخلص من من التخلص من الشهوات ومن الشبهات كيف السبيل إلى علاج النفس والهوى والشيطان كيف السبيل إلى حسن استغلال هذه المواسم التي تتوالى علينا وتترى وكلما دخلنا موسما قلنا هذا هو لنفعلنه لنصلينه لنخشعنه لنقرأنه لنبكينه ثم يمر الموقف ولا بكاء ولا خشوع ولا حضور ولا حول ولا قوة إلا بالله إنما علاج ذلك يفتقر أول ما يفتقر إلى انزال الحاجة بالله هذه نازلة النوازل هذه نازلة لا يملك العبد أن يتحدث عنها ولا يستطيع أن يصف لها علاجا ما ندري إنما هو توفيق إي والله. إنما هو توفيق والتوفيق بيد الملك العلي سبحانه وتعالى فأول العلاج أن تنزل بالله حاجتك وأن تتبرأ من حولك وقوته وأن تسكن إلى ربك وأن تخضع وأن تزل وأن تعترف وأن تقايس بين نعمه النازلة وبين جنايتك الصاعده فحينئذ قد تستحي من الله عز وجل ابوء لك بنعمتك عليه وابوء بذنبي اللهم لا عذر لي فأعتذر اللهم لا عذر لي فأعتذر اللهم إني ما عصيتك إذ عصيتك جهلا بحقك ولا استخفافا بعقوبتك ولكن الثقة بعفوك والاغترار بجميل سترك المرخي عليه فالآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من اعتصم إن قطعت حبلك عني لك العثبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا أحسنت التملق وأحسنت إنزال الحاجة وأحسنت الدعاء وصدقت في لجوئك إلى الله مضطرا إليه فأبشر إنه يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئلهم مع الله قليلا ما تذكرون هذه أول منازل الطريق على طريق النجاة لحسن استغلال هذه المواسم تنزل بالله حاجتك تقول أنا لست بالذي يصوب ولا بالذي يقوب ولا بالذي يقرأ ولا بالذي يتبرع أفقر الخلق إليه وأغنى الخلق به أعجز الناس لا حول لي ولا قوة إلا بك اللهم فأعني هذه بداية المنازل ثم بعد ذلك تحتاج إلى علم نافع تحتاج إلى علم يبصرك بمواقع الطريق يعرفك الفضائل وأجورها ويعرفك مساحات الخسران التي تضيع عليك إن لم تستغل هذه المواسم فرب, فرب رجل لعدم العلم خسر كثيرا مهما كان الرجل فاضلا لما سمع ابن عمر رضي الله عنه وهو من هو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ الصحابة في زمانه سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تابع جنازة حتى يصلى عليها له قيراط، ومن تابع جنازة حتى تدفن له قيراطان يعني من الأجر. القيراط كجبل واحد. قال قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ليس لأنه لم يكن يشهد الجنائز حاشا، وإنما لم يبلغه هذا الحديث حتى يحتسب في كل صلاة جنازة وفي كل نبع لجلازة عند قبرها أن يكون له مثل هذه الأجور فرطنا في قراريط كثيرة إذا كان ابن عمر فرط في قراريط كثيرة فكيف ترى المسكين المحزون من أمثالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله يعينك على هذا علم نافع يعينك على هذا صحبة صالحة عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتضي فكل قارين بالمقارن يقتدي إنما يعرف العبد ببطانته إن كانت صالحة تدله على الخير وتعينه عليه بطانتك الصالحة لا ترى منها إلا خيرا لا تراها إلا وتعينك على المسجد وتعينك على الصلاة وتبحث معك قضايا الخشوع والدموع وتبحث معك قضايا الإنابة والاستقامة ليس لا حديث إلا ذلك وإلا فالنار النار في صحبة الأشرار يعينك على ذلك نزوم المسجد فإن المساجد لبركتها جعلها الله تعالى خير بقاع الأرض ومساجد السنة خصوصا فإن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمرت مسجدا من المساجد فالأمر يختلف عما لو كان يعمر بالبدع التي ينهى الله تعالى عنها فيما شرع نزوبك لمساجد أهل السنة إنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى وهذا أكبر وعون لأنك لا تخلو من أن ترى قائما تعجبك صلاته أو ساجدا يطيل السجون أو قارئا يعجبك صوته أو متأثرا أو متاثرا يعجبك سمته أو صامتا يعجبك صمته لا يخلو حالك من هذا فتتأسى بهذا في ذا وتتأسى بهذا في كذا وتتأسى بهذا في كذا فإذا أنت قد قاربت أو أوشكت على الكمال يعيمك على هذا كذلك توبة نصوح متجددة دائما تتجدد مع تجدد كل مرحلة من مراحل الطريق وإنما الليل والنهار مراحل تجدد توبتك كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سبق المغفرة كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة من أي شيء يتوب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ولم يزنف من أي شيء يستغفر بأبيه وأمي ولم يزنف إنه يتوب ويستغفر لأنه عرف الله سبحانه وتعالى ومن عرف الله سبحانه وتعالى علم انه لا بد ان يستغفره ولا بد ان يتوب اليه اذ بضاعته ولو كانت بضاعه الانبياء لا تليق ان تعرض على الله سبحانه وتعالى والا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا اذا امتلئ القلب من توقير الرب اذا امتلأ القلب من تعظيم الملك إذا امتلأ القلب من مهابة الرح من مهابة الرحمن إذا امتلأ القلب من خشية الجبار سبحانه وتعالى. كان ذلك شأن كان ذلك شأنا آخر كأننا لا علاقة لنا به إنما نسمع كلاما ولا نفهم معاني إنما هي كلمات وإلا إذا امتلأ القلب بمثل هذه المعاني غاب وثني عن الزمان والمكان وكان شأنه شأنا آخر كما لحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والكبار من أصحابه والكبار من المؤمنين والذين لا يخلو منهم زمان ومكان لا تزال طائفة من أمة على الحق. لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك واذا كان الامر كذلك فانت تحتاج على الطريق تحتاج على الطريق الى مجاهدات ليس كلما نويت أن تقوم بطاعة فقد فعلتها إن العوارض كثيرة وإن الصوارف كثيرة وإن الشواغل كثيرة وإن العدو متربص بك بل الأعداء الثلاثة كلها متربصة بك فقد تقول سأقوم لكنك لا تقوم قد تقول سأفعل لكنك لا تفعل فالأمر يحتاج إلى كثير مجاهدة إذا قلت سأفعل قم الآن فافعل إن بعض الناس يأتي في مثل أيام المواسم ويقول اجلس وأتفكر اجلس وأنظر ماذا أفعل لا لم يعد الوقت أن تنظر ماذا تفعل بل افعل الآن افعل ولا تتأخر لم تتصحر ثم الغير غير لم يتيسر لك النور قم فالله سبحانه وتعالى يعينه أما ترك النفس هكذا فإنك ما تزال تسوف يوما بعد يوم ومرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي الأجل توشك أن تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى أنت غدا ولا بد ما ومسؤول ومن علم أنه مسؤول فيعد للسؤال جوابا إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيه وإذا دعيت به أجب أن تجبر كسرنا وأن تطيل عسرتنا وأن تغفر زلتنا وأن تأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه أنت ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مقر بربوبيته معتقد بوحدانيته موقن بأن لا إلا له وأن تشريع إلا منه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد ذكر ابن رجب ان حكيم بن حزام الصحابي رضي الله عنه حج فوقف بعرفه واخذ معه مئة ناقه واخذ معه مئة عبد من عباده فلما كان موقف عرفه أعتقهم جميعا فضج الناس بالبكاء والعويل وقالوا يا ربنا إن عدك أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا وحصل مثل هذا مع الرشيد مرة في مشهد مهيب إن الرب سبحانه وتعالى يا عباد الله أرحم بكم والله من رحمة حكيم بعباده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إن ربكم الذي بلغكم أشرف أيام الدنيا أنتم الآن تعيشون أشرف أيام الدنيا غيركم ممن مات لا يستمتع بهذه المنة ولا يستمتع بهذه المزيه أنتم والحمد لله تنصفتم لكننا تنصفنا وما أنصفنا تنصفتم أيام العشر وربكم رحيم وربكم كريم وربكم غفور إن إخوانكم إن إخوانكم الحجيج قد عقدوا الاحرام وذهبوا ذهبوا إلى المسجد الحرام فلئن ساروا وقعدنا وقاربوا وبعدنا فإننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم إن شاء الله تعالى بالقلوب إن عجزنا عن ذلك بالأبدان يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا إنا قعدنا على عزر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راح، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا وصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما اتوك لتحمله قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون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 إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الموسم موسما مباركا لعل من أحسن الناس استفادة منه من وفق إلى الحج لكن لكن الله عز وجل جبر مصاب أهل الأمصار وجبر كسر أهل الأمصار ممن لم يتيسر له هذا الموقف المبارك ولا هذا الحج العظيم فجعل الله عز وجل أهل الأمصار يشاركون الحجيش بفضل الله وبرحمته في عامة الأفعال إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أفضل العج الحج والسج فإن أهل الأمصار كذلك لهم عد لهم أفضل الحج العج والسج والعج هو رفع الصوت بالتلبية والسج هو إراقة الدماء، فكذلك أهل الأمصار مما لم يتيسر لهم الحج لهم كذلك عج وثج أما عجهم فبالتكبير فإن التكبير مشروع لأهل الأمصار كلها في العشر كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المزد في فضل العشر فأكثر فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد في البخاري أن ابن عمر وأن, وأن ابن عمر وأبا هريرة كان يخرجان إلى السوء فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يشرع التكبير لأهل الأنصار في أيام العشر كلها وهذه طريقة أحمد والشافعية وجماعات وهي منهج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحديث ثم ثم إنه إن العجة إن السجة، إسالة الدماء والحجج يسيلون دماء هديهم فكذلك أهل الأمصار يسيلون دماء الأضاحي الأضحية سنة أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما فدا ولده إسماعيل عليه السلام وتابعه على هذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه وما زال المسلمون يضحون وهي متأكدة الاستحباب عند عامة أهل العلم ومن أهل العلم من أوجبها فقال, لا فقال من وجد سعه ثم لم يضح فلا يقرأ مصلانا وهو قول قوي متجه أن تكون المضحية وازبة على المستطيع فلأهل الأمصار عج ولأهل الأمصار سج بل إن أهل الأمصار يشاركون الحجيج حتى في إحرامهم كما في حديث أم سلمة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو نصح من عزم على ان يضحي الا ياخذ شيئا من شعره واظفاره وهذا شيء من المشاركه الوجدانيه في الاحرام كذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لم يترككم الله تعالى غفلا ولا هملا ثم ان اهل الامصار يشاركون الحجيج العيد العظيم المبارك عيد يوم عرفة نعم هو يوم عيد يوم عرفة من أشرف أيام الدهر ومن أبرك أيام العمر العيد الذي قال فيه يهودي لعمر رضي الله عنه يا امير المؤمنين عندكم ايه لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذناها عيدا قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر اجل اني لا اعرف اين نزلت ومتى نزلت نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفه ما اشرفنا بشرع الله عز وجل وما اسعدنا بهذه التحف وهذه المنن اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاللهم لك الحمد كثيرا كثيرا كما تنعم كثيرا كثيرا ان اهل الامصار يشاركون الحجيج في هذا الفضل بل ويشاركونهم كذلك في أعظم فضل ليوم عرفة وهو العتق من النار فعتقوا. عيد الله سبحانه وتعالى يوم عرفة لا يقتصر على أهل الموقف ولا على أهل الموسم وإنما عدقه يشمل عموم المسلمين بأبه وامي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال ما من, ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من الرقاب من يوم عرفة فأهل الامصار يشاركون في ذلك إن شاء الله ثم إنه عيد لهؤلاء وهؤلاء من أجل ذلك لأجل هذا الشرف وهو شرف العتق من النار يصبح الناس معيدين العيد الاكبر يوم الحج الاكبر ولولا ان ذلك مشترك بين الحجيج واهل الأمصار لما كان عيدا الا لاهل الحجيج وحدهم وانما هو عيد للمسلمين جميعا ان يوم عرفه فيه مزيه كذلك لاهل الأمصار اذا صاموه يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم على ربه يحتسب عليه لمن صام يوم عرفه ان يكفر ذنوب سنتين The <laughs> سنة قبلها وسنة بعدها الله أكبر يوم بسنتين أما الحجيج فإنهم وفد الله وظيفانه والكريم لا يجوع ضيوفه ومن هنا كان الحجيج يفطرون يوم عرفة أما أهل الأنصار فإنهم يصومون يوم عرفة فإذا انتهى يوم عرفة الذي أنفع شيء فيه الدعاء أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله لا إله إلا الله نحن نشارك في هذا كله فإذا أصبح أهل الأنصار غدوا إلى العيد الأكبر العيد الذي هو أفضل العيدين العيد الذي هو أفضل العيدين أفضل من عيد الفطر وأكبر العيدين ولهذا من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم لما من عليه بالكوسر قال إن أعطيناك الكوسر فصل لربك وانحر لان لأن هذا أشرف الأعمال يوم العيد يغدو الناس إلى عيدهم ويصلون لربهم وينحرون أضاحيهم ويتقربون إلى ربهم ألا فاتقوا الله عز وجل في أعيادكم لا تخالفوا الله سبحانه وتعالى فيها فما بهذا تقابل النعم إنها أيام شكران ونعم وامتنان حرام على من عرف الله تعالى أن يعصيه في هذه الأيام ألا واتقوا الله في أرحامكم ألا وأصلحوا ذات بينكم ألا وأقبلوا على ربكم واجتهدوا في يوم العيد وازعوا على عيالكم واجتهدوا في إدخال السرور عليهم باللهو المباح لا حرج في هذا المهم أن يكون يحتسب الإنسان ذلك عند الله فإذا ترخصه طاعات إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ثم يطلع عليكم بعد يوم العيد ثلاثة أيام التشريح وهي من الأعياد كذلك خمسة أعياد ولهذا كان العيد الأكبر يوم عرف عيد ويوم النحر عيد وثلاثة أيام بعده عيد ما أرضانا بربنا وما أرحم وما أرحم ربنا بنا إن هذه الأيام أيام منة أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل أعجب الناس كونها أيام أكل وشرب حفظوا ذلك وفعلوه ولم ينتبهوا إلى أنها أيام ذكر لله عز وجل أيام منه أيام ذكر لله عز وجل للحجيج ولغير الحجيج فاذكروا الله ذكرا كثيرا واجتهدوا في عبادة مولاكم سبحانه وتعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يقبل القليل من العمل ويعفو عن الكثير من الزلل خيره إلى العباد نازل يمد يديه دائما يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويرسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يده ملأ بالخير سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفقه مزكانة الدنيا فإنه لم يغضي مما عنده سبحانه وتعالى شيئا إن الرب سبحانه وتعالى ما أبقان إلى هذه الأيام أشرف أيام الدنيا إلا وهو يريد بنا خيرا إن شاء الله والظن في الله حسن جميل أنه أبقان ليغفر لنا أبقان ليغفر لنا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 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه واهدنا بنورك إليه اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وأعطهم سؤلهم اللهم إنهم وفدك دعوتهم فأجابوه وسألوك فأعطيتهم اللهم والحقنا بهم على خير يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها اللهم واعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم كل المسلمين الموحدين المؤمنين المجاهدين في كل مكان اربط على قلوبهم واستر عوراتهم وامن روعاتهم اللهم انتقل ممن ظلمهم اللهم عليك بالظالمين واعداء الدين شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم خالف كلمتهم واجعل بأسهم بينهم شديدا ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واكن الصالح